Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaytun? Waturi sinnin? Wahada نطاقيم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب كبعد بالدين